أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني أشوفك بين أصراري وتحقيق الأماني وكم مديتلك حبل الرجا مني واناديك مستنيك ناملت تسويفي ومن بكرة لبكرة وكم كشكول خلصت ولا أنجزت فكرة ولي آمال بحكيها تعال اطلع وحاكيها البوح والعقل ابتدينا نستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس كل إنسان في الدنيا وله فيها رواية وتحللوا بها نحيا على معنى وغاية وأنا لغايتي فيها متى تحلى معانيك نستنيك تحرر من قفص صدري وغرد بالتفاؤل تكاسلنا خلاص اليوم لك فينا تكاسل وخل الناس تتبسم إذا سمعت أغانيك مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك قولك مني اللذي يا زيني يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا تنور ليالينا وتتحقق مساعيك أخيراً بقطف اثماري وعيش جنة أفكاري واصل بعد إصراري ولا ضيعت أمل فيك نستنيك على الأمل يا أنا من عمق ذاتي نستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي ليه انا مستنيك خلاص اليوم احنا ملي الياس انتهينا انتهينا مستنيك ولك من اللي يرضيك يرضيك مستنينك اهلا اذا عجبتك اغنيه مستنيك اشترك بالقناه الله يخليك